عديتها ولا سلمتها يا ناس أنا مجنونة حبيتها ولا علمت أخطتها ولا تكلمت عديتها ولا سلمتها يا ناس أنا مجنونة أبغىها تجي منا وبتصبها وبستنى من شفتي. شتا دافي وفي عينا ولا صافي وفي زينة سحر كان في غير الهلاك بلونه في دينا شتا دافي وفي عينا ولا صافي وفي زينة سحر كان في غير الهلاك بلونه يتدلل على قلبي ومهدما ملك حبي عالم انا اشتم بيه لا صرت انا مفتونة على قلبي ماداما ملك حبي يعانا انا اشتنبيلا لا صرت انا مفتونة حذيتا ولا علمتا ضباتا ولا تكلمت عديتا ولا, ولا سلمتيا يبثلتا هو الغالي ويا على حالي هد حيلي سرق بالي محلاه محلى فنونه في لي هو الغالي ويا على حالي هد حيلي سرق بالي محلاه محلى فنونه شوقي لك على حاله واحساسي له الحلا والحلا ما حلا يذبحني فيه جنونة على حالة وحساسي له الحالة والحالة ما الحالة حالة يذبحني فيه جنونة حبيته ولا علمتها ضباتها ولا تكلمتها علاتها ذوبني وجنن ني وعذبني وتعبني قربني ويبعدني وذا حالي صار بكونا ذوبني وجنن ني وعذبني وتعبني قربني ويبعدني وذا حالي صار بكونا لكني في دروحة وجروحي فيه جروحة بهمسها في ما بسوها عيونا لكني في داروحا وجراحي هي جروحا بهمسا وببوحا ما بسوها عيونا ولا تكلمت عن ديتا ولا سلمت يا يا ناسنا مجنونة